وطبلا ان ننهي الكلام اذكر بالدعاء واذكر بالدعاء للنفس وبالدعاء للغير أيضا بالدعاء للنفس أنا محتاج إلى مال على سبيل المثال مما اطلب اطلب من الله ادعوا الله اسالوا الله واساله في هذه الليله وفي هذه السجده ثم في السجده الثانيه ثم في السجده الثالثه ثم في السجده الرابعه ثم في هذه الليله وفي الليله القادمه وفي التي بعدها وبين الاذان والاقامه بين اذان وإقامة الصبح واذاني واقامتي الظهر واذاني واقامتي العصر واذاني وإقامة المغرب واذاني واقامتي العشاء هذا العبد الذي هو حريص لاجئ إلى الله محضر قلبه بين يدي الله يدعو الله بقلب غير غافل وغير لاغ ماذا يطمع في أي شيء يطمع من الاجابه الله تعالى يستجيب الدعاء واذا سالك عباد عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان وانت لما تدعو الله انا لما اقول يا رب ارزقني ها الايام برزقني أنا لست خاسرا انا لست خاسرا لما ادعو حتى لو لم يستجب الله لي لمصلحه لي لكي يسمع الله دعائي لكي أزداد من الخير والدعاء لاجل أن يؤخر الله تعالى لي خيرا فانا لست خاسرا اذا ما دعوت الله فانا اذكر الاخوان بالدعاء خصوصا من لهم حاجات ان بعض الناس تجده يحتاج شيء ف ينظر يعلق قلبه بالناس وربما علق قلبه أيضا لمن ليس عنده تضاء مصالحته يعني انا مثلا اريد مال فاعلق قلبي, قلبي بمثل إبراهيم هو سيعطيني مال هو لا كيف سيعطيني مال لو كاد اذا اخذ مصروفا او لم ياخذ ضيف يعني بعض الناس هكذا ويعلقوا وفي نهايه لا يقصر ان قلبه بمن بيده كل شيء واذا ما شاء أن ترزق تذا وتذا يعني اذا شاء يعطيك وادعوا الله ان يسر لك الاسباب وان يرزقك الخير عرفت هذا وادعوا لنفسك ولاهلك ولاسرتك في صلاتك كشخص لا يصلي في وسطاتك شخص ليس مستقيما بعض الاخوه ربما في اسرهم اشخاص كفار في اسرتك شخص مبتدع ادعوا الله لهم فنجيهم ادعوا الله أن ينجيهم وكرر الدعاء كذلك هناك مسلمون كفيرون يظلمون ويضطهدون من قبل غافضه ومن قبل اليهود ومن قبل النصارى في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي ايران وفي افغانستان وفي آآ آآ كثير من البلاد في العالم ناس ان يضطهدون و يؤذون من قبل اعداء الاسلام ادعوا الله لهم في ميانمار وفي افريقيا الوسطى وفي تايلاند من قبل البوذيين وفي اماكن كثيره في نيجيريا في في بلاد كثيره تجد ان اعداد الاسلام على اختلاف ما هم عليه تسلطون على المسلمين من انواع الاذى والمسلمون هناك تجدهم يجمعون جهلا بالدين وجحلا في الدنيا وفقرا وضعف حيله وعدم انتباه لكثير من الامور فتدعو الله تعالى لهم اذا لم تستطع سوى هذا ادعوا الله لهم اليسه قدارك يا رب انا اقول يا رب العالمين ما استطعت ان اقدم لاخواني هؤلاء شيئا الا انني دعوت لهم صحيح لا يلزم أن يصيبك انت ان تصيبك انت المصيبه حتى تنتبه لما يصيب اخوانك صحيح ادعوا الله لهم أيضا هناك كثير من المسلمين مرضى وعندهم اوجاع إذا كنت انت ما شاء الله بارك الله لك سليما وتاتي وتذهب وتروح ولا تشعر بشيء لا يلزم أن تبتلى بمرض عضال حتى تنتبه إلى أن ناسا يمرضون فادعوا الله للمسلمين والمسلمات ان المرضى والمرضات بالشفاء ادعوا الله لهم بالشفاء وبمداواه الاوجاع وخصوصا تدعوا لي امي بالشفاء وذهاب الاوجاع هذا يعني استخدار استخدار استخدار الدرس لمصلحه شخصيه تمام جميعا يعني ان شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم لي طبعا هذاني من اقول هذا مبدا بينكم انكم اذا دعوتم لاخيكم يقول لكم تقول لكم الملائكه ايش يقولوا الملائكه لك ابن نفسك يا نفسك تبارك الله فيك وجزاكم الله تعالى خيره الحمد لله رب العالمين